بُوكتُو. أرمين أربعة وثلاثون. أربعة وثلاثون. أبو نضبان. في القطار. في القطار. Berlin? هل هذا هو القطار إلى برلين؟ هل هذا هو القطار إلى برلين؟ ميكور ينظر أبونات متى يغادر القطار؟ متى يغادر القطار؟ ميكور يركز ماج أبونات برلين به متى يصل القطار إلى برلين؟ متى يصل القطار إلى برلين؟ بوشانوت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 أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. أين عربة النوم؟ أين عربة النوم؟ أونات فيجن ون أو هالوكوتشي. عربة النوم في آخر القطار. عربة النوم. في آخر القطار. هول وان أز إيد كزوكجي أز إلين. وأين عربة الطعام في المقدمة؟ وأين عربة الطعام في المقدمة؟ أرطاتو كلينت. أيمكنني أن أنام تحت؟ أيمكنني أن أنام تحت؟ اريد غطتك في الوسط؟ هل يمكنني ان انام في الوسط؟ اي يمكنني ان انام في الوسط؟ اريد غطتك فنت؟ هل يمكنني ان انام فوق؟ اي يمكنني ان انام فوق؟ بيكور يرنك هاتارا متى نصل إلى الحدود؟ متى نصل إلى الحدود؟ منجي إدائك تارت الضوء برلينك؟ كم يدوم السفر إلى برلين؟ كم يدوم السفر إلى برلين؟ كيشك أولاد؟ هل القطار متأخر؟ هل القطار متأخر؟ هل عندكم شيء للقراءة؟ هل عندكم شيئا للقراءة؟ لا يتولى. أني إيش إني هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ فأكلنا كرم من فضلك. هل توقذني الساعة السابعة صباحاً؟ من فضلك هل توقذني الساعة السابعة صباحاً؟